لا لا اقرا ويزهو في الرمان لا بها ولا عجب فجلت قدره لا قوه ولا غ السهر في الرمان لا بها ولا عجب فجلت لا قوه لا أزكى ولا أطيال ويأشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها لا أهدا ولا أطراب وما هو البركة الهادي يعاني قرم لشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وما هو البركة الهادي يعاني قرم لشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها هو حالي لا أذكر ولا أطيئ ويا اشتد الطير في المستان لا أندى ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أذكر وكل الكون احكام من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر raïha al pájaro en el